السلام عليكم تلاميذ الرسول اللهم صل الشيخ يارجين يوم سميت اراث الذي تراث في كتاب الطه والهاديه في المجلد السادس رحمه الله تعالى على شاحنا علي عبد العزيز بن عاصم حرض قال وصمي رحمه الله ولاب كتاب الهادي والسنه الذي رسول دايدا توطح الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد سدخ الكلام على قوله والسنه التي ذكرنا اصطدار التشريع لهذه الامه وهي الكتاب والسنه والاجماع ماذا ذكرنا القياس وتعريفه الرابع وهو القياس الرابع وهو القياس والجمهور العلماء على ان القياس مصدر من مصادر التشريع وقال قال بذلك ابو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له واضطر القياس في الفقه معن وقال وقال ان القياس لا يثبت وقدر القياس لان القياس لا يوجد منه الدقيق والقياس هو الحاق فرع باصل لعله مشتركه الحاق فرعي فأصل لعلة المشترك فقوائمه ثلاث وقياسه معتبر قوائمه ثلاث أصل وهو المقيس عليه وفرع وهو المقاس وعلة المشتركة بين أصل والفعل وهناك قياس فاسد وهو القياس الذي يفقد أحد هذه الأركان الثلاثة واول من قاصق فاس قياس فاسد هو ابليس حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين على ادم عليه السلام فامام كل من قاصق قياس فاسد هو ابليس لذلك المرتدعه الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وتاولوا النصوص وقاصق قياس فاسدا امامه في هذا القياس هو ابليس رياض وكذلك الذين يردون أمر الله وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم إمامهم في ذلك هو فليس لعن الله فلا تخافنا رد أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره بل واجب التسليم في الأوامر والنواي والانقياد مع الزل والفضوع والنحو فقوائم العبادة وقواعدها ثلاث الذي لا يصح العبادة بدونها وهي المحبة والرجاء والخور المحبة والرجاء والخور وقد تضمنتها فوائفة سورة الفاتحة فقوله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذه محب الرحمن الرحيم هذا رجاء مالك يوم الدين هذا خور ومن عبد الله بغير المحبه فهذه عباده المنافقين الذين صاموا وصاموا وحجوا وجاهدوا ولكن لم تنعقد قلوبهم على حبه جل جلاله فكانوا بذلك اسفل من النار ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده فهو حروري يعني من الهوا نسبة إلى حار الغاب بل نجأ فيها وكثر في خواج ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع فلابد من الجمع بين الخوف والرجاء خوفا يسوق العبد إلى طاعة الله وأما الخوف الذي يقطعه عن عبادة الله فهذا الخوف من نوع وخوف الجهار وان خوفه العلمي وان الفهم الصحيح للدين هو خوف يدفعه الى الطاعه لا انه يطرده عنه واذا قام بقلب العبدي خوف قطع عن طاعه الله فهذا الخوف مجنون وليس محمودا ورجا والمقصود به رجاء يدفع العبد الى التوبه والرجوع الى الله عز وجل يخمط ولا يحرق ولا يأثم الروح الايه وارد وماذا يغلب العبد ان خوف الرجاء كما قال العلماء على ثلاثه اقوال قائل مغلب الخوف وقائل ولي الرجاء والمحققون من اهل العلم كلام احمد رحمه الله وغيره وغلبة يقول اذا كان في حال الصحه والعافيه يغلب جانب الخوف اذا كان في حال المرض والسقم وهو مقبل على الآخرة فإنه يغلب جانب الرجاء لعمل خوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وما يتوصيب الخفرة تنادع علماء فيها كقول الصحابي وأصل الصحاب الحكم والأصل هذه الأصلة تنازع فيها القول الصحابي حجة أم ليس بحجة يعني في غير الأمور الغيبية أما في الأمور الغيبية التي إذا تقال من قبل أو رأى فقول الصحابي فيها حجة لأن هذه الأمور لها حب أرواح إذا ذكر الصحابي الصحابي بصحب اسمه إليه في أمور غيبية من أمور آخر فهذه يجب أن عمل بنا لأنها لا جبارة من أخب الأول ولاودة فيها من نص المعصر من أول مصنفات التي تمت لأقاول الصحابة من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شنبة ولذلك حليم بطلب العلم أن يمر على هذه المصنفات ولا مرورها الزيارة حتى يعد أقاول الصحابة في المحسائل العلمية تقول رحم الله ولن بكتاب الله والسنه التي اجت على رسول الله تنجوا وتربحوا هذا امر دين هنا معناها اتبع فالدين يطلق ويراد به الاتباع كما هنا ويطلق ويراد به الطريقه كما في قوله صلى الله عليه وسلم المغى على دين فغيلة يعني على طريقة صاحب ويطلق الوراد من الجزاء والحساب كما في قوله سبحانه مالك يوم الدين في هذا التقديم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد كائنا من كان قال الامام رحمه الله عدت لقوم عرب الاسناد هذا يذهب وصحته يذهبون الرئيس فيها يعني سفير ابن سعيد الثوري وفرسال الله فليحذر الذين يخالفون عنا ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب غريم اعتدري من الفتنه الفتنه الشرك فديات الامر والشخص اذا قدم اقوال الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الوقوع في الشرك بالله عز وجل وليال الله فاجب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحواء والنفوس وعلى اقوال المشايخ والعلماء لانه لا معصوم بعد النبي عليه الصلاه والسلام نعم نتجدد مع علمائنا ومشايخنا ونجلهم ونقدرهم ولكنهم ليسوا معصومين قولنا ائمه نحبهم ونواليهم وننصرهم ونلق عنهم ونتولاهم ولكن إذا أخطأوا لا نعطيهم أرسمهم ولا نصح أقوالهم وأخطأهم ومن أرواع ما لكم أخذوا في ذلك في نظركك أو الشيطة بالسلام محمد الله الذي هو رفو المنام على حلمة الأعلى في كيفية اتذار الأئمة فابتدأ رحمه الله في كل فائدة أربعة أبي بسر وعمر بين علي وبين طردهتم لبعض السنين واعتبروا ان وه النصر لم يصل او وصله وتولوا على غير وجه مراد منه عن غير قصد فهذه تداراته لشيخ الاسلام رحمه الله الثلاثه الاربعه وغيرهم رفعوا بمطالبه مصر طبعا عن غير قصد وغيره وربما كان الصحابة الذي يرد على أبي بكر أو الرمى دون من مراحل في العلم والطبع ولكن يحبل أبي بكر الرمى قول الصحابة قالوا أنه ذكر له مستاذا من كتاب الله أو سنة نبي صلى الله عليه وسلم وقد يبقى على العالم الكبير شيئا واضحا جدا في السنة شيئا واضحا جدا في السنة يبقى الواجب تبيين ولا تجانب شيخة ولا تجعل من تدرس على يديك نحن نتنا بصوفي المريد والشيخ لا تعترف وتنترف وكن بين أدى الشيخ التلميذ بين أدى المغسف هذه طريقة الصوفية الظلام أما أن السنة فطالب الإن يرد على شيخ ويبين له الصغار ولكن في أدب احتراع للعالم وتقدير للعالم ولمكانة العالم وبعدم التشهير به والكلام عنه أن تجهوا لهذا هذا مهم جدا لأن الآن نعيشه ولوّا في ظلام الدين أو في ولوّا حتى في الوعاء والخصصين صار الناس غالون فيه حتى أنه مرد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن فلانا من المشاهيد قالوا بهذا القول مقالب للسنة والريال بالنسبة نعم قال صدي الرحيم رحمه وقل غير مخلوف كلاو مليكنا بذلك ذال الأبياء والصحف نعم قال امام أبي جلوز رحمه الله فقل غير مخلوف كلام مليكنا بذلك ذال الأبياء والصحف وقل يعني يا ريوم السنين غير مخلوف كلام مليكنا كلام الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية وذاتية هو الواحد الواحد ذاتية في فعليه ذاتية في كيف فعليه كيف يعني يعني يعني يعني طيب وعبارة اخرى اوضح يا شيخ لذلك الجلاله النسبيه بتوضح كده ذاتيه من حيث اصل الكلام فكلام الله قديم نوع حادث او متجدد الان الله جل وعلا قبل ان يتكلم بالقران والتوراة والانجيل والزبور والصحف كان موصوفا بانه متكلما غير متكلم متكلم ولكن حينما تكلم بالقران هذا الكلام حادث ولا قديم حادث لكن أصل الكلام ووصف الله بأنه متكلم هذا قديم النوم قديم النوم ولذلك يوم القيامة سوف يسلم الله الناس كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه تردد هذا كلام سيقع يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم حادث الاحد معنى قديم الوجود لان الله سبحانه وتعالى مقتضي بانه متكلم قضا ان يتكلم بهذا الكلام القران والتوراة والزبور والصحف والانجيل وغيره من الكتب المتداوله على ان بيع ذلك أما كلامه بهذه الكتب فإنه قديم ونحادث حادث ولذلك لما ذكر السفاردين في عقيدته عن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه قديم قال في النظر ماذا؟ أعيذ وراء يا عليم كلامه سبحانه قديم أعيذ وراء بالنصد يا عليم هذا الكلام منضبط ويحتاج الى راء كلامه قديم امم يحتاج الى تفصيل ان كان يقصد اصل الكلام فالكلام صحيح اما ان كان يقصد احال الكلام فان الكلام غير منضبط ويحتاج الى الى تفسير وهذه هي طريقه العلماء في الإجابة عن بعض الأنفار الهزمان التي يطلقها لعلمه والتي ربما يفهم منها فهمها خاطئ إذن لما يقول السفاليني هذا ومعلمه السن كلامه سبحانه القديم نقول نحن إيه إن كان إمام السفاليني رحمه الله يقصد أصل الكلام فنعم أما إن كان يقصد أحد الكلام فنعم بتعلم من زي فرد أو تغصف في كلام مهمل ربما يفر منه فهنا مستطيعنا بحاجة نعم لذا إذا كان أصل الزفرين القديم من حيث أصل كلام نعم أما من حيث الأحاة إنه... فإنهم حالة المجد كلام الله عز وجل قديم النوم وحذر الأحاد ومن أجل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فحجره حتى يسمع كلام الله ما وجه الدلال من النص يسمع, يسمع لأحنا من أصل لسه مش الكلام بصوت الحارف لسه من البداية على الواد قلت تعال نجربنا طلب عندنا معرفش تقولون يعني ما عادش خطوه خليكوا رايحين ورانا نشوفوا الواد مجرانه من الناصيه بنصه معاكم علان ياه قال لكم تو غير سمعتيه تاع اسمك ايه ها يتفل <تصفيق> الله التاني علي عاشد باسا تبوا المعليخة وكرا اشترا الدو تجاو وكرا تبوا المعليزين اتكب. اتكب عشان تبوا كلها معين اكتبوا الوشان اكتبوا فقوله أزوجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أين وجه الدلال من النص؟ <تصفيق> كلام الله كيف نستزل بها على أن الله سبحانه وتعالى تكلامه فالبالك مهم جداً فهن وجه الدلال من النص وليس ذكر النص بحث نعيه دهوية الكلام هنا وضيف الى الى الله كلام الله وهذه الضافه تقضي انه كلام حقيقي وان الله عز وجل هو المتكلم به فالكلام اضيف الى الله والامر الثاني انه لا توجد قرينه تصرفه عن حقيقته لان المتكلم به هو الله عز وجل يبقى عري عن القرينه ورضيته الى الله مما يدل انه هو المتكلم به جمله واما قول عبد حتى يجمع فهذا فيه رد على من فكلام الله فيها الرد على الجهمية والمعجزة الذين أنكروا سفاة الكامل وقوله جل على أن يسمع فيها الرد على الأشعر المتأول وهذا من تعجاز القرآن معظمته أن يسأل من الآية يرد به على كل فرق الضلال ولذلك إن ذنبه أحيان واجعله كظلة النص تختصر وتفين سهل ممتنع لا يهم هدفين ولا شك ولا رفح من قلب كان جرسك أنت عند الجسبيين أكيد بعضكم كان مهمون عند الجامعات الجسبيين المتعصفين فيما لم أعجب لا يجب فيه فيه أنت كنت معاوه شكرا كنت معاوه كم سنة؟ هاي ودعاتي كم سنوات؟ سنة سنة سنة سنة كام كام كام من حيث في السنة سنتين؟ وليس لا. سنة فيو حدثت بسنواتين؟ انتبه تلاقبه معروف؟ ليه بتشاهد نظر؟ لا الله بتشاهد انتبهت يعني بالفهم المصروف مصروف التكتين الذي ف... يطرح الشك والريب في القلب اذا نقل منه مستقيما على منهج السلف الصالح وراس السنه والجماعه تفاو يجمع في رطل على الاشاعره ولذلك الذين ضدوا في كلام الله سبحانه وتعالى طور معطله وهم الجهميه والمجسمه والجهميه ان كانت اسماء واضحه فأثبتوا إلها مجرداً عن الإسم والسنة والعيادة بالله فهذا غالب الباصل رجائي قال إمام أحمد غيره ونهمة السنة نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في ذات الله جل وعنا ولا نحكي قول الجميع لأن غالبنا قاموا باليهود والنصارى أنهم أثبتوا إلها وربًا ولكن اشركوا معه آلهة اخرى اما الجهنيه فقالوا بتعدد الالهه في الوجود اعترفوا وقالوا باثبات الهلام عدم المعابد فعين لو سئل عن وجود الله يقول الله لا طرف ولا تحد ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم اجل ما هذا عالم مرض والعيره لذلك قال من روى لنا من السنه نطالب ان نحكي قول اليهود والنصارى لانه اسفل الى ان اشركوا معه ان اليهود اشركوا عزير والنصارى اشركوا المسيح هنا وهم يشركون بالطا وكان دون في انذاك تراخى من دعم وما دعم بعض المرشحين لذلك من مناهجهم المرشح الاسلامي ولا حول ولا قوه الا بالله المطهر حينما يقول انه لا خلاف بين المسلمين والنصارى الا خلاف ديناني دي ديناميه ها في كانت مين يعني ها يعني الهيات لا يؤثر لأن الجميع من قال أن عيسى عبد الله ورسوله ومن قال أن عيسى هو الله أو ابن الله فجعه من جل على هذا قال ليس هو الله الله جل على يقول لقد كفر النبي أخواره من الله هذان ثلاث فما هذا الكلام هذا تكديم لصريح النص في كتاب الله فقد اتكبرهم الذين قالوا إِنَّ هُمَا يَتَجْبَ فسيّه مسلم قال عليه السلام وَالَّذِي نَسْلِ يَجْعَمْ مَا بي ولا بي مِنْ لِهُ دِيْهِ وَنَعْصَرَنِيْهِ يَسْمَعُ بِهُ وَلَقِيْهُ مِنْ بِيْهِ إِلَّا فَلَى اللَّهُمَّ عَمْ هو عجب هو عجب من هذا ويرشق هذا من كان يكفض من يخوض بالذين وقاضيه على الرقم ان شخص من هؤلاء هو محمد مرسي في يعني في برنامج في عندي سؤال انا حصلت على ورقه بتوزع في الجوائز في برنامجه اول اول هو ذكر 25 نقطه في برنامج لم يذكر في نقطه واحده حتى رائحه الشريك ولما ذكرها أورد عليها الكفر بعد في أول كل النقاط لا يوجد فيها أي شيء من الشريعة وحينما ذكر الشيخ هنا المشريعة بين مقصده والهدا فقال في أول هل هذا كنا انسان مفطور يتمتع بالعقل والكرامة هنا بثلاثة بر ودول مكان ما شاء وقع ترسيخ قيم الشورى جيد من الشورى منزه ويشاورهم في امر تمام وامرهم شورى غير ولكن ماذا يفعل الشورى ترسيخ قيم الشورى والديمقراطيه من خلال توثيق قاعده للانتخابات يعني ناخذ الشورى ماذا الديمقراطيه لان الانتخابات هذه ليست بطريقه شاوريه وان كانت مزيله اليت طريقه خطا انما هي طريقه رضيه دين وراطيه تساوي بين النصراني والمسلم باختيار تعالى وتساوي بين وجهين والله قال وليس الذكر كنمك وقال ان نجعل المسلمين كمجاهرين وقال فان تجهدوا جميعين من الرجال فاذا لم يكن عذري فردوا الرأتان من تغذون من الشخص وقال إذكرت بحظ القنفرين فالمرأة سرى مع وجه وقالت أولا من ذجان كثير ولم يتمن من النساء إلا العمى فهذا أمر خطير خينما ترضى الديمقراطية على الكفرية ومن العنصر الثاني وباشر إطلاق الحرويات السياسية ودعم حريصي التعبير عن غراء وتشكيل أحزاب السياسة طبعا هذا ليس مكتب بنام عظيمة تأمين صحي متكامل طبعا هذا التأمين الصحي كل أنواع التأمين في أنواعها تميعة السيارة تميعة الحياة تميعة تأمين الصحي كلها مقارنة وأكث اللجنة الدائمة بقرامتها لماذا لا؟ طبعا هذا ما كانت غصف عنه إذا كنت انت بصم عن البيوتر من التأميم المرتبط هذا بصم عنه أما على ملتيار ذلك لماذا؟ وجود الغرض وجود الغرض أحسنت وما هو الغرض؟ هو الغرض الغرض يعني بسطورة ديتك كيف؟ انت بقيت فاكل سنة على السيارة مبلغ ممكن يحصل حادث فأول سنة تكتب السيارة مع الشيء أبدا فيها تمر التأثير الثلاثين اللي بتاخدهم منين من, من الاوعيه الاخريه وممكن شخص يعيش طول عمره والحجم بتاعه سيار ما ما خدش اي ترويه وشخص باول سنه ياكل اكثر منها بالمره و كذلك كل صناديق الزمان تقود الى انتلولا واخر عمره 25 الذي ختم بوبيس الفاجر حينما قال النهوض بخطاع السياسي يعني اقتدح بالديمقراطية جزار الله خير مرشح الإسلامي ولست أدري ما معنى مرشح الإسلامي هل ما يدونه مرشح مكفري أخشى فاختدح بالديمقراطية فاختدح بالديمقراطية واختدح في الخامس والعشرين من أهدافه النهوض بخطاع السياسي من خلال قطة متكاملة ومبنية على التنوع وعب تهدف إلى الوصول بعز السياح إلى عشرين مليون سابع مشهور ليس عشرين مليون طالبين ولا عشرين مليون عالم بنهاية عام 2016 بما يوفر مئتين وعشرين مليون ليلة سياحية يعني من أهداف عدده توفير مئتين وعشرين مليون ليلة سياحية وترى أبنك كل واحد يعرف ما هي ليلة سياحية أبنهم أن يكونوا فيها في الليل ولن يقرأوا فيها آية من كتاب الله معانه ليلة السياحية ما هي فالآية ليلة السياحية لكن الذي رسحه من الإسلامي ويدهون إليه ويمسوه ونسأل الله السلام وعقيدا إذن بين الذين يتكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى أو لدينا برضه في كلام الله عز وجل طوائف الجهميه والمعتزله وهؤلاء أنكر أسماء الجهميه أنكر الأسماء والصفات وأي معتزله أثبتوا أسماء مجاوزا عن المعنى الصرف قالوا الأسماء بلا كيف والأشاعره على النص فذل الاسماء والصفات ولا يجب تولوها على الوجه غير المراد به قالوا استوى يعني استوى ينطق يعني قدره الله ونعم ونعم التوارى وهكذا فهذا الجزء من الايه في قوله تعالى في صورته استوى الله وينحو من المشركين التجاور حتى ينام كلام الله رد على الطائفتين فقوله يسمع رد عام لان اشار لان السماء يكون للصوت والحق وليس بمعنى طوع الناس فاور كلام كلام الله رد العام المعطله من جميع الدول المعتزله لان الكلام وظيفه الى الله وعلى القليل تصريبه عن تلك الغراطة فلن على أنه كلامه على الحقيقة سبحانه وتعالى وماذا على انبات الكلام الإلهي عز وجل الله قوله سبحانه وتعالى ذكرت الآية وَكَلَّمَ اللَّهُ مُّنْسَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُّنْسَى تَجْلِيم كَلَّمَ فَلَتْ مُّرَى والنصب تكريما واذا اضيف الفعل للنصب فانه يزيد الكلام حقيقه المعتزله كما اشتهر نقل عنه عن المعتزله انه انها تقرا وكان الله موسى تكريما كذا ننسب الله انه كلمه وكلم يعني جاءوا فجمعوا وخالفوا على البدع والفتن حتى يرضيوا عليهم مع ان الذرشه الهمام فيها ولكن من الاهتزالية والبدعة غلبت وغيروا نور الذي هو امام فيها من اجل بالعد وذهبوا يذهبوا لروح الفكر العربي عن تاثره نوع عربي هيفسر البدعه في اللغه لذلك قررنا انه استخراج اجذيات نفسره من كتاب الكشاف بالمنع يعني اصل لو ان الايه وكل الله موسى يكون المصدر ادي ولا عين ادي يعني مصدر كلمه يكون المصدر كلمه وَكَلَمَ اللَّهُ مُّذَاً كَلْمًا وَلَيْسَ تَكْلِيمًا فقال بحثة الغبا التي وعدت فضلا عن كون هذه القراءة لم تلِب لا تنعش في قراءة متوازرة ولا في الأربعة الشهر يعني ليسنا قراءة مشاذة يستأنس فيها في التفسير والفهم ولكن لم تلِب لا في قراءة متوازرة ولا في قراءة مشاذة ولا تعلم هذا العرض ومع ذلك تعلموا الشري في الشاب والمرتضى وذكر هو العرض وهكذا اهل العرض كان محافظ الكتاب كان من كتب جماعه التبين تمام يذكر هذا الحديث قصه ال التي فيها شرق بالله جل وعليه وفي استضافة برسول الله يا خير من دفن في القاعه أعضوه فطار من صيبهك ألقاه هو الأجل أو كما أعضوه فالاستضافة برسول الله يا خير يخصد الرسول يا خير من دفن في القاعه يظهر هذا نصف المرسي ولكن محقق من نفس الجماعه والذين فلن يعدل ولا تحقيقا خفيفا ولا تعديلا قليلا على ان القصه قال عنها ابن عبد الحاج رحمه الله والصاوي المؤتفي في الرد على السوكي قال قصه منكر من المجد وضله بحث يعني سمع فيها الشر كله المجد منكر يا ايها ومع ذلك حتى نبيه المساعدة فنفى ان تكون في ذلك فقلت ذكر ابن القدامة في المغني وذكر ابن كثير في تنسير فكيف نجيب على ذلك؟ هم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ هؤلاء علماء ماتب السنة والولماء يقولوا من أتمن فقد برئت فقد برئت ذنبت أما حينما تذكره أنت في كتابة في الأمل السعيرات في كتاب التوريين في تحديقات على كتاب التوريين لأنه بعيدة صافية وحارم هذا الموضوع الشرق لذلك تذكر أن تبين أن القصة هي شرق لله وحينما تنتقلت يعني على ماذا بني كتاب العبد الوهابة الذي علّق هذا التحليقات المعليم على ماذا بني كتاب التوحيد الدعوة للتوحيد والنهاية عنه عن الشيء وهذا يستطيع فيه الشيء وجذر في كتابه في تعليقات على كتاب من أعظم وأروع أكثر وكباره توحيد العبد الوهابة كتاب بيوم جد الشيخ الإنسان محمد عبد الوهابة والمعضاء ولكنها العصرية والحزبية سهلة وخريفة فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم أدعوة جاهلية ولا بين أظركم دعوها إذا أمتنى وفي رواية الحرمية لماذا تتعلق؟ فحين نروا هذا النوط المتسرين الكثير ووالي القصص العجبي قال الشيخ عبدالله صلى الله عليه وسلم وليس بحافظه الكثير نزل قتاله عن هذه القصص مع ان بكثير ما لا ذكر الصبر يعني برقه الظلمه ولكن ليتو نزع اعتماده عن هذه اخص شان يبكي الدم صاف وكذلك لما قال لما نص في العماله لما ذكر ان وجو يوم يشكل يضع فيه 10 رجال من العماله من بلدنا هذا الشيء لا يمكن أن يقع تجعل أخذت في كل مئة عشر أجان ألا إن كانوا أجان حتى لو أخذت لا يمكن أن يقع في كل مئة عشر قال الشيخن ليك ولم يكن ذلك الحافظة بكثير رحمه الله إبا الجهنية والمعتدر أفضل وصفة الكامل الأشاعر تأولوها على الوجه لغير المرادة دي. فالأشاعر قالوا عن كلام الميت سبحانه وتعالى أنه كلام نفس ألي كلام النفس ألي وهو معنى طاظم بالنفس من غير صوت ولا حر قالوا ولا بكلام ولكنه كلام نفسه لي من غير صوت ولا حر وهذا راقم جدا ودريب الله تعالى أليلة كبيرة منا حرور جل وعلا وناديناه من جانب الطرور الأيمن وقررناه نبيا فالنجاة والمناجاة تكون بصوتك وحق أنا قلت لك الآن أتعلم منك عشان نجيتك وانت ما ردلت عليك قلت لك نجيتك بالقلب قام بنفسي الأولى لك هل من حقي أن أدعم منك؟ ها؟ لا وإذا يتعلم الآن أصلاً بمعنى قام بنفس الرب جمعاً هذا بعض جدا يرفضه كل عقل فضلاً متعاً فقول الشعر العربي إن كلام الله يدعى المعنى وخائمه بإنهاز من غير صوت وعقر هذا فيه رد للتشريف لأن الأولى أن هذه المتاة مضيحة جد في الصوت المعربي ومن ألم تقال إلهي القول على الإسلام إن حسن الحديث لجمعه وهو حاسم إن شاء الله وهو من قرأ حرفا من كتاب الله فله من حزم فقال رسول الله من قرأ حرفا فذل على أن كلامه لا حروف وكلمات والحروف والكلمات يكونون بزرط مزموعة وقال له السلام عن كناب الله عز وجل يسمعه من قرب كما يسمعه من, من بعد هذا لا يكون بصوت عال وحار وقال موسى ثغاني ونادى عمر ربكما الما تحكمان عن قومكما الشجراء يعني هذه معواه فهذا الجد يكون بصوت عال وحار فقال الشاعر ان كلام الله سبحانه وتعالى من غير صوت ولا حرف نعم فقال الشاعر والأشاعر يقول كيف نرد يا شفين على ما نقول إن الأشعرية من أهل السنة لم يعد أعلى المثال الذي يمع أعلى الأشاعر من أهل السنة وإنما ينكره في كتب الفرع التي أعلى للسنة والسنة فالأشاعر لم يعدوا فعرض من أهل السنة وإلا لماذا تضروا الحسن الأشعري إذا كانوا على طريقة أهل السنة لماذا خلق من حاسب أشعرها من البلد وقال أن حذر من قوتي كما رفل أو ترويه ذلك وهذه هي التوبة التي تريدها من هذا الفدع يوم لمن خاض في القرون والقرارات والأعداد وأخذ يوميع القموع بسك العاصم المصر حتى يرد آل السنة وإن خالد بلعطيه فلماذا تابع الحسن؟ أؤلف كتابه واليبان في أصول الديانة ناصر المدد من السنة ورد على نشاعر إذا كانوا مكان السنة لماذا يتوهر حسن وهل قرروا من هذا حق حين يمثلونها معنى لا يلأ أحد الله يقولون يعني لا صالح روز الله حولها فهذا قول آل السنة في جنة الله لا صالح روز الله يالك أبو جه على الحق أنه كان يعتقدون أن حينما أول أن الفجر أن الفجر هؤلاء لا يؤمن إلا خالق إلا الله معنى أن أبو جهد كان على ذلك روض على غيرها كان يعرف أنه كان يعتقد أن الله أرفض وإذا أدهم من خلق السنوات لأن الله ليقولون لها رحمة الله علي شعر وإذا أدهم من خلقهم ليقولون الله فأعتقدوا أن الله هو خالق اولا تتمم وي ولكنهم اشتركوا في جانب العبوديه ولا يكون شرك الاستغفار لم يعود للاستغفار وانما على وجه القربه والشفاعه كما قال سبحانه انهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان هم يعبدون الله ولكن هذه الاهله واطت بينه وبينه وان يعرضوا استغلال من جور الذل وانما لتفرق الله بعدا لاق الله ان الله لا يهدي من هو كاذب في القول فجمعهم موالين للقول كقاع على اولياء شيء طبعا فلا ذلك كيف يقول الانسان علمه الا اشاء لكن هذا التماعي والقول زمان العجائي والغرائي والطبوليات قد سمعت الآن من من يمثل الإسلام على الساعة العامة من يقول إن الخلاف إلا أن المسلمين والسلام ليس خلاف من أحدهم وأيضا من يقول إن الحادث السرقة ليس في الكتاب الساعة وإنما هي مسائج فقية كيف ليس في الكتاب الله ومسائج فقية؟ هو كتاب الله ليس ليس يجهد ومن يقول إن الخلاف مع الشيعة لا هنا خلاف عضليه ولا خلاف تدريجي هذه هي الوضعات خطير ممكن تتنطط يعني ولذلك لا تستغربوا لا تستغربوا هذا الكلام ففي زماننا ما هو اسوء منه هو شر الاذى على الدين واليوم لذلك كل مره يواجهوا فان عامه الناس اليوم اللي هم على التوحيد والمنهج السليم يقبلون الحق ولا لا ولم يبطر قائعا للحق صادا عنه إلا من تربع الاتحاذ والتعصد للأشخاص أما عوام المسلمين الذين عن طفرة والتوفيق والسنة هم يقولوا الحق الآن اللي هم لكن يما بعدما اعتعرض أحاد أهل الأعوائي وهم في دقي هذا السماء والأشاعر قالوا إن المتكلم بالقرآن حقيقة هو هو الله وإنما هذا مجري في الذر من الذر المعروف ويعتقدون بذلك على قول لا يعذبنا انه ربان كريم وما هو انه قران كريم في كتاب انه القران الكريم نعم هو القران الكريم المكنون لا بدين المطهر يعني لا. انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر رسول كريم يعني محمد انه لقول رسول كريم ذي ولد يعني جهل فقال ان القران هو نزل الى محمد كما والى جبريل عليه السلام فكيف يكون هذا يعني انه لقول رسول لازجر بلاد وانما على تدين الله قال سبحانه وانه لذي رب العالمين ندى من الروح الامين والمبتدئ هو خالقا امين يقصدون يجب عرفنا ان الله يكون انه وانه لذي رب العالمين ندى من الروح الامين هو رب الله ولكن ها يعني الرافضة خَلَ ذَمِي وَأَعْطَاهَا مُحَمَّد بدل من عَلَ هَأُولَيْهُ مَنَلِينَ إِلَافُ مَعَمُ من فِكْرِيْهِ وَإِلْتَعَابِ تَبْلْ لِمُقَالَ إِلْتَعَابِ فقضى الله الإنسان إن قال إن الخلاف مع ترافضة خلاف من الفكري وإِلْتَعَابِ خلاف مع القائل المسيطين خاطئة وليس أمينا وكان يجب علي أن ينزل رسالة على العمل عنه فقام كبريل وآخره فقام ماذا يقول كبريل الذي قال الله عز وجل فيه أنه أمين مطاعا سمى أمين وإنه لتنزل من النزل للروح الأمين الذي يؤعون ملابية ولما رأى النبي عليه السلام انعطاف عليه طلابه كشراخ البالي خشيا لله راه رسول كشراخ البالي خوفا من هو هو الله وخشيه من دياع الوجوه ويقال عنه هو خائف ويصح هذا المذهب بان المذهب خلافنا مع عقلي ولي وليس عقليا بل هذا هذا الشيء والموصي ان تقر من صعب الفحيح اشد تشدد باسم الاسلام والسنه ولا تظلم الناس والعيره نسول السلامه العافيه يبقى نقول اشعر نقول انا شعر يقول ان القران اي باب كلام الله والكلابيه اجبان احد السنه الكله يقول ان القران حكايه كلام حكاية عند الكلابية وعباءة عند, الـ عند الأشعار وأهل السنة والسماعة خلاه الله صحيح على الحق فقال القرآن كلام الله وكانوا يختكون بها فلما تكلم المقصد على مساء التنزيل قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود إذن أنه نعم لا نقصل في الكلام من البدع ونجمع طالب أن البدعة نأثمع ولكن حينما قطرنا البدعة نغاربها ولا, ولا, ولا نسوقها وتكون سبتنا في مغاربة البدعة وفي السكوت عن البدعة في السكوت عن البدعة كما قال أسول بحب الله في شيء فأما ما تجدروا بين بعض الناس من قوله إن الكلام في هذا البدء يغذل في الصغر وأنه يعني لا صح في هذا الدماء والفكمة تناثمها تلك ناثمها الخوالي تكذروا بذلك والمشأة تكذروا بذلك والواقفة تكذروا بذلك والطولة بهاليون أن تكتب البيانة بغاية البطارة البطارة وأنت يا سنين ما ذلك أول مكان تقول البدة ناثمها أجل ما تتذكر فيها إلا أن تتذكر فيها الأمر سيجر أن تذكر أنك مرتعش معنا أو أنك ميل من قلب وريد من قلب كيف لا أعجبك؟ كيف لمسلم سندي عند السنة الصدق أن يهلم أنه عيش؟ أو إذن أنه نوم ويتكلم كل أمودة هو صدق وبعضه يسقط يسقط يسقط ولما يستغل يواقف أهل القيام وإذا جاء من أذنه مريح مريح مريح كل شوية الشرق حينما نحتاجه لي بوهده وحينما نتكلم نجل في مجالس المصدرية ومع ذلك لا يعد من أباطعه حينما نستهم أنهم تكذروا ببرازه على هذا الحال وليس لها فالرجل السنى لا يهنسل وعيش مع السنة والذجعة المعلمة والسنة المعلمة لأنه يعني أن كل ما قامت بذجعة غذبت بجوارها سنة وكل ما قامت بذجعة غذبت بجوارها ذجعة قوله رحمه الله تعالى وقول ري المخلوق كلام ولكنا هذا فيه الرد على من على التحديد والمعسكر القائل ان ان كلامه ظاهر ان القران واحد والقران هو احد موارد الكلام ودائما او غالبا اللي يقولوا بالسنه يقرون الكلام اولا ويرضعون عليه الكلام في مساله الايه القرآن. لان الكلام هو القصر والقران هو اقراد هذا الكلام وهذا من قسم التنزيل والكتاب ان توجي اولا ثم تفص وعلى هذا وهذه طريقه السلف منتزع من كتاب الوصف يبين ان كلام الله سن وسمع وعذاب وستصرح ان القران كلام الله الناس المغلوب منه بلد اتجاب الكلام منه وإليه يعود يعني بآخر الآخر حيث يصبح الناس من علمات الساعة يصبح الناس فليسون في المصحف يأكل ويمحى القرآن من الصدور من صدور الرجال ومن المصحف وهذا من علمات الساعة قوله رحمه الله تعالى <تصفيق> مالكنا كلامه مالكنا الله وحده هو المالك وهو المالك وهو مالك الملك وهو الغالب قد طغى بالنور بالملك المطلق في كل عالم واما المذكور قد وصف بالملك ثلاث ملك من الملوك ولكنه ملك ليس والله لانه اما يجرعه هذا الملك أو يزون عنه المال جواس بالموت فهذا النوع ليس ملكاً مطلقاً وإنما هو مغيّن في الحياة ولذلك قال الله عز وجل مالك يوم الدين ونص على ملك يوم الدين لأن جميع الأولاد في هذا اليوم تزون قال سبحانه وتعالى لما للملك اليوم لأن ملك اليوم لله والله أتنزع أبن الأولاد و أتجرب إناس الموركين و ملك هي خلالة سبعية من أقراء الشعوبة و ابن عياش ليس خلال الشعوبة نافع من كثير و الكثير من نافع ملك يوم الدين و هي خلالة سبعية متقطة ملك. ملك يوم الدين ومال كيوك في خلال عاصر مسلمان عن عاصر المهدانة وعاصر المهدانة <تصفيق> نحن ذا لك رشيخ الإسلام حمار المتاع أن الإسلام لا يجمع بين فراغتين في الصلاة إذا كنت في الصلاة بفراغ حفص تطرع عزول الصلاة بفراغ حفص لكن لو حبيت الصلاة رفعتين بفراغ حفص وركعتين بفراغ حفص اما في نفس الركعتين تقرا ما القراءات ماذا؟ كانت مالك قال مالك يونس ومالك ابن الشعبي هذا هو كل مالك يونس اتبع راوي الاميه نفس حافظ روايه ولو شفت الكلمه بس يعني فيها اتبع القراءه انها دي مالك يونس ان هي تبع القراءه فكما قلت لك اذا كنت تصلي بقراءه حفص كل الصلاه المصلاه تصلي بقراءه لذلك اذا كنت في مجلس مقراه بتقراؤه حفص تقابل تمام كل المجلس اذا كنت في يعني تريد ان تنوع تصلي ركعتين حفص ولا جنب برشنه نعم تمام كده مستعد كويس كويس ولا دول لا حفص ده بتاع ابن جرير حفص ماء حفص مزيملي الذي راى عن نص لا يوجد إيمية إقراءاته ملك ملك هل أن تشارعاته؟ لا حقا فليس في 없는 ملك أنا أرlevant أنت بإقراءات يوم الدين عرفت أن ت 이� royalty يوم الدين واتك من تقرأات أخرى لا، اأقرأ أبر ورس أ SAN أقرأ أبر ورس قلت للملك يوم الدين تقرأ أبر ورس تخلأ أبر ورس هل تفهم إلا هو إله؟ إذا اقرأت ملك يوم الدين و أنت لا أبرك أبر ورس ترجح تذبلي مالك يومي الأقراءات حفصة تستمتع بقراءات حفصة وانتهى الوقت وانتبعوا لأن بعض الإخوة يحاول يقرأ بقراءة مثلا إن شاء الله في هذا المزل النار إن شاء الله أن يكون مباركا في الأذكاب في هذا العام فبعض الإخوة يحاول يقرأ بقراءة بقراءة واحدة أو كبيرة أو هيرو وعامة الناس سيعرفون هذه القراءة ربما طعموا في القرآن بشكل أو طعموا في الشخص قبل ما تروح علمه الناس علم الناس هنبقى بالدراعه ورش وادي قراءه تبعيه متواصره وهكذا وعلمهم الاول لا تفاجئهم بشيء لانه ربما شكوا في القران بسببك نعم ودائما يعني حينما تاتي بسنه معينه لا يفهما الناس علم الناس الاول علم الناس وبعدين لا يتم لك هذه السنه ليست يعني خاصة بك تعمل بها يعني بخاصة نفسك وإنما اللي يقولون هراءة الناس يتبعوه علمهم حتى لا تعمل في السلام علمهم كلام الله يفريم النوة حتى حاجة مع معنى هذا كلام لا سبحانه تقول كلام الله يفريم النوة الكلام بالسؤال جاء قبل ما نوضح هذا سؤالك أنت؟ كما سبب أن النوة قدير النوة؟ نوره قدير الله سبحانه وتعالى متظم بكل صفات الكلام وغير الكلام قبل أن يحضر وهذا سهل مسألة تلسل حوالة الله متظم بصفاته قبل خلق الخلق وليس أنه خدر سكتانه بصفاته بعد خلق الخلق وإنما متظم فيها قبل أن يحضر وليس بعد خلق الخلق اتفادتنا الخلق نعم نعم أستود أن نخلص البيض طيب قوض رحمه الله تعالى بذلك دان الأتقياء بذلك دان الأتقياء وأبصح الأتقياء التقياء كما قال الله عز وجل عبد الله التقياء هذه من سفاة الأولياء وذلك في مصره بذلك دان الأولياء وأرصح هنا قلت الشيخ رشيد رضا شكرا بذلك دان الأولياء وأرصح ولا ضيع عندك يا محمد مستفيد رشيد رضا في مصر الشيخ رشيد رضا بذلك دان الأولياء وأرصح ولا مشكرا لأن كل مؤمن انتقل فرغل الله وليه قال سبحانه الذين هم اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فشرف الولايه الولا ونعصوا الولا ولا الولا ها ايوه عطوا الولا لانك حتى لو كنت اولياء الله يا على نعمه المرضع وميسه القاضمه يا أبا أفرر نكرر ضعيف لا تكون على الولاد فأمر يقول لو أن فغلة ضلت في العراف لقشيت أن يسأل عنها أمر ولكن نرسل الولاية والولاية هي أحبه أصرار وشطها الإيمان مبتل الذين آمنوا وكانوا يجب كله من التفس فهو الإجلال والله والعبد يحرص على الكرانة والله يريد منه الوثائي أي الحجر المسر وسواء يظهر على يد الوليد الكرانة أو لم يرهر لا يشتر يعني هل يشتر في الوليد أن يكون في الهواق أو يمشي على الماء أو يسبح الحصر في يدين لا يشتر لا يشتر هذا نعم قد يحصل هذا كما حصل بعض السلام ولكن لا ليس لهذا ليس بشكل كل مؤمن انتقيت فهو لله يوجد بذلك جام الأبقياء يعني انتقلوا وأبصروا يعني أظهروا ذلك للناس فأهل السنة قوم ينظرون عقيدته ولا يكون العقيدة ولا يتكلمون في مجلة خاصة بعقيدة فإذا ما جاء مجمهرة الناس واطفوا الناس على أهوائه ومسكه لا أن فعل ذلك هو رجل سوء ورياده بالله وهو افتدت باب ضلال كما قال حول ابن عبد العزيز الإمام مجدد رحمه الله إذا رأيت قوما يتمعجون دون العامة فاعلم أنه على على تأتيت ضلال ما في شيء سمع عقيدة الكرس طاطلية لا عقيدتنا نموت دوناه في مساجدنا بالشهاية في المصنع في مكتب من الجولة خلنا لهم هذه العقيدة حينما استدعونا ولله يفرس وهي عقيدة مصافية كل مسلم يحباله كل مسلم يحباله أنا هيد كيف يوصلنا ليس كيف فلماذا تكون في عقيدة؟ جاعد أمامك تؤص العقيدة وفي الأحداث العقيدة تجيز أفرس ليه؟ ليه؟ اذا درست الموحد في العقيده كنت تعلم تتعامل بالتقيه مع اخوانك المسلمين هذا لا يتم مع النصارى الا ان تتقوا منهم تقاه اما مع المسلم فانت راض صافي نقي الرجال اذا درست مع اي شخص قال لك اعطيني معينه وقال لك تو على دول الكلام ده بره فهذا رجل سني ويتكلم السن قال انت تعتقد بس مش تقول لحد العقيده دي فهذا رجل صني ورجل بدعي بيد رجل عبده ليس قال رجل اركعنا ذلك الى عمر وكان خليفه في ايام منه في الحج وكان معه الاعراب وعين الاعراب وهو فقال عمر لا تصبحن الناس عاجيه يعني احضرهم في هذا الموضوع فقال عبد الرحمن بن عوف يا ابن الى المؤمنين لا تفعل بين الناس دينهم ورهبه واذا كنت احذوه عنه وطيروها كل مطير فإذا أتيت للمدينة فإنها داروصن في المهجرة وشركين قال عمر لا أفعلني يعني إذا أتيت إليك إلى المدينة فما صحي تنزل في وصف الميدان عشان تقول هذا هذا هو حكموه تبعا مش هم تشهد نزل في وصف المهم جدع زي واحد نزج لهم خلص المباركة لهم ربوب مات بالجزء ربوب النعم لحد يوم إبقى لو نزدت في الميدان حسنه وتمحت بلا خائدة لن يصنع وهذا الكلام على حسن الحال وعلى حسن غرور السنة وغرور البدعة في المكان الذي ينتجه لابد أن يكون عندك حكمة ولا يجب أن تسأل الله التوفيق والسباب في اختيار النهض الحسن والعبارة الحسنة حتى أخوص الحقنا ولو لم يعلموا انهم مخطئ ولا شرط بما اساءوا الى هذا الحق من حيث ظنوا انهم يرسلون الى عاده الحق لا لكل مقام مقال وليس معنى ان تقع في بدتك توصل هذا الامر من لا تقول لا مشروط لا طيب الحق ولا يمكن ان تحصلادله عليها وتحسن اختيار الإنقاذ والكلمات ونحن منهج نجد فيه سبب الأعلى ولا شك نناح ألف لسنا بسباب ولا يحن برش لأن لدينا سنقال ليسوا بسباب ولا صفقا من فلاتوا وإنما نقيم الأدلة فننصر الأدلة على الحق وعلى الله الرحمن الرحيم هذا هو ما يجب وكافي جدا في ردك بالبداع الرسم تبس Hka rriktu vos ta kom filtru?